وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تَطَّرَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَأَصْبَحَ قَوْمٌ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَاوِيَةٍ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 ما أغنى عني ماليا، لك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الدحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه